وما معنى الإفاضة من عرفة وما زمن هذه الإفاضة الإفاضة هي النزول من عرفة والتوجه إلى المزدلفة ويسن أو يجب أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس ويستمر النزول منها إلى طلوع فجر يوم النحر ومن الآداب أن تكون الإفاضة بسكينة ونظام وتعاون وايثار للضعفاء وقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع وتستحب التلبية والذكر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك حتى رمى جمرة العقبة والله أعلم